قو اشهد الله اله الا الله الرسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد so so Allah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 وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعترت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسال ما يرىك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين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 inna allahu hamida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 ثم كان من الذين آمنوا وتوصوا بالصبر وتوصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأة عليهم نار مقصده الله الله حميدة. ربنا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أساطير الأولين تتبها فحيتم لا عليه بكرة وأصيلا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 Tebiloun, illa rjulam mashura. Unzur, kifa zarboulak alamthal, fa zllu, fa أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة ساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وسفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبورا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَ Dumáskula, a jövő وَمَا ihasszurják őket, és nem Döntötték el a mi gyermekeinket, hogy a szülőknek ne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 وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ يَأْكُلُونَ طعاما ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال الذين لا يرجون لقاء. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فيه أم فسهم وعثوا لطون كبيرة يوم يرون الملائكة تلبش را يوم إذ ويقولون حجراً محجورا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 وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر ما كانوا وأضل سبيلا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 وقوم نوح لما كذب الرسل أزرقناهم وجعلناهم للناس آيتهم وأعتدنا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وثمود وأص حابر رس وقرونا بين ذلك كثيرة وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرة ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرس سوءا فلم يكونوا يروناها بل كانوا لا يرجون نشورا